أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صلاة يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد رَاهُ ضَيَّقَ يُرِيدُ إِلَّا ضِلَّهُ يَجْعَلُ صُدْرَهُ ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك Lâhum dârun Olmamın alins. Bana <Sessizlik> Jana, iken cry cry Altyazı M.K. تكون له عاقبة الدّاء. La va İzlediğiniz Oh, more and Altyazı M.K. هُو حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدَّ Bir için Mmm. Um... متشابها وغير متشابه كل من ثمري وَنَكْتُسِرِ فُوهُ The money the وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اشتركوا Oda mı sıfırın, ola فَمَنِ <تصفيق> الطُرَّ وعلى الذين هادوا حر رنا كل ذي ضفير ومن البقر والغنم حر Altyazı oh, M.K. Oh, oh. او الحوايا او ما اختلط ذلك ve inna la sadiqoon,